بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأمور ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم يوم يدعو الداع الى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كانهم جراد منتشر مهطعين الى الداع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 تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يصرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه إن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 والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا ما استثقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر